هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا لهم محيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لئن أنجتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن إنزل من السماء فاختلَق به فاختلَق به نباتُ الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزيَّنت وظن أهلها يرون عليها أتاه أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعل لها حصيدا كألم تعون بالأمس كذلك مفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم